114. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 115. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Wa man kafar fa inna Allah ghaniy 'anil